على أ ه ل بيت ولم تقل على أ ه ل طبعا لو قالت على أ ه ل ت ض ح أ م ر ه وامسكوها هي وهو و أ ه ل بل قالت على أ ه ل بيت منكر ك أ ن ه م لا يعرفونه مع انها أي أ ه ل ا ل بيت ام موسى على أ ه ل بيت ي ق ف ل و ن ه لكم أ ه ل بيت لما ر أ ت ح ن و ه م عليه لما ر أ ت ح ن و ه م أ ي حلو ن و ف ا ل ع على هذا الطفل هذا وارضاءه أ ن من يقوم و بكفالته أ قالت هل أ ب ل ك م على أ ه ل بيت ه يكفلونه لكم للارضاع و غ ي ر ه والكفل مناه القيام في ح ر ا ن ه الطفل القيام بحضانه الطفل يسمى كفلا كما في قوله تعالى وكفلها زكريا وفي ق ر ا ء ة ث ا ن ي ة وكفلها زكريا المعنى ان يدلكم ب على البيت يقومون بحضانته على اتم القيام بدليل قولها وهم له ناصحون شبك الفعل جاء بالفعل و ا ل ن ي ة شاءت ومعنى ل ي في ة القلب م ناصحون اي مخلصون ل واصل ن النصر إ خ ل ا ص الشيء من الشوائب و م ن ه قوله تعالى يا ايها الذين آ م ن و ا توبوا الى الله توبه نصوحا او خ ا ل ص ة من الشوائب لله وحده إ ذ ن ناصحون مش من النصح و ا ل خ ر و ص من الشوائب أ ي أ ن ه م مخلصون له إ خ ل ا ص ا كاملا وهي ص ا د ق ة في قولها ولله ن ع ص ا د ق ة بلا شك و ق و ل و وهم له له ناصحون <تصفيق> الضمير إلهه في يعود إلى ل هذا ا ط فقد ل إلى ل هذا ا ط ف يعود إ ل ى هذا الطفل و إ ذ ا كان يعود إ ل ى هذا الطفل ه ي د ا قال قائم ما ف ا ئ د ة آ ل فرعون بنصح هذا اهل هذا البيت له وبكفارته على وجه ا ل أ ت م ولهذا ما تقولون والا وجهه سهل سهل. انت وجهه يقول الملك و ف س ر الضمير له بالملك جوابا له مالف ف أ ج ي ب ت هذا مبين على ق ص ة إ س ر ا ئ ي ل ي ة أ ن ه ا لما قالت وهم له ناصحون ك أ ن ه م ا س ت ش ف ا وقالوا م ن الذي أ د ر ا ك ا ن ه ينصحون له فقالت أ ر ي د أ ن ه م ينصحون للملك من الملك فرعون يعني وهم للملك ناصحون وهذه ق ص ة لا شك انها ب ع ي د ة من الصواب ولست بصواب و إ ن المراد له أ ي ترى تسمح ل ل أ خ الذي جلس بمكانه المراد, المراد له للطفل وليس هناك يعني ما في ما يمنع أ ن يكون ضمير ع ا ئ د ا إ ل ي ه ولا ح ا ج ة أ ي ض ا إ ل ى تفسير بالملك ل أ ن ه م هم يحبون أي ألف ي ح ب و ن م ن ي ن ص ح ل ه ف ل ي س و ا ب ص ا ئ ل ي ن عن ه ا الشيء ن ع م فتقدير ا ل ف ه ذ ا ل ا داعي له ي ق وتكون ل ف ج ا ء هناك فقبل د اجابتك ه و ت ب و ن ه ب ن ا طيبة اجابتك وتكون ه ا في إ ر ض ا ئ ه في ب ي ت ه ا فرجعت به كما قال تعالى فراد ابناء هذا ا ل ت ق ل ي ر الذي ذكره م ؤ ل ف أ ي ض ا ً ب ع دلاله في الاتي عليه وقبل ثديها امام الناس واتهمت به ودافعت عن ا ل ت ه م ة ب أ ن ثديها طيب الريح و ل ب ن ه ا طيب كل هذا لا أ ص ل لهم و ا ل ص ا ب انهم لما قالوا هالكلام لما قالوا, قالوا هل ه أدل لكم نعم دلينا ف ا ل ق ص ة و ا ض ح ة جدا دلينا فدلتهم فجاءوا به إ ل ى أ م ه وهذا أبلغ ابلغ ل م ع ج ز ة أ ا ل م ع ج ز ة و ا ل آ ي ة أ ن أ م ه في بيته أ م ر ت أ خ ت ه أ ن تخرج في طلبه فما ر ج ع ت أ خ ت ه إ ل ا به إ ل ى أ م ه أ م ا ان ا ل أ م راحت و أ ن ه ا ا ق م ت في ا ل ت د ي و أ ن ه ا ت ه م ت به ودافعت ب أ ن ه ا ط ي ب ة ف ي ح ه و ط ي ب ة اللبن فهذا ليس بصحيح ومثل هذه ا ل أ م و ر لا يلزم أ ن يكون لها أ س ب ا ب ح س ي ة م ع ل و م ة ل أ ن ه ا من خوارق إيش؟ من خ و العادات ر ق ا وخوارق العادات لا يحتاج ان نوجه لها أ ش ي ا ء تناسب ا ل ع ا د ة بل هي فوق العاده فعلى هذا نقول ا ل م س أ ل ة س ا ئ ر ة على حسب ما جاء في ا ل ق ر آ ن الكريم ولا ولم تات أ ت ل الله أ أن م ما الأمية ذكر ي أتت ف الامه ف ر د د ن ه إلى, إلى أ و ا ت ق ر صدق انها م ا خ و ذ ة إ م ا من القر وهو ا ل ب ر و د ة و إ م ا من القرار وهو السكون ولعله يشمل ا ل م ع ن ى م ا خ و ذ ة من القرار تسكن ا ل ع ي ن وتبرد ف كي يتقر عنه ا وكي هنا حرف ت ع ل ي م وهي م ص د ر ي ة تنصب الفعل المضارب ولهذا تقر منسودا و ع ل ا م ة نصبه ف ت ح ة ظ ا ه ر ة على القافله ى خ ر والقافله م ف ر و ح ه ولست من قراءه كي تقرا عينها في لقائه ولا تحزن حينئذ ينجح سن على م ا مضى بل يزول عنها الحزن تقرا العين ويزول عن الحزن ولي تعلم ان وعد الله بربيه إ ل ي ه ا حق هذا أيضا ثلاث تواعي ت ق ر عينها ولا تحزن والثالث ولتعلم أ ن نواه الله حق أ م ا ا ل أ و ل ا ن ف ظ ا ه ر أ ن ه ا تقر عينها ب ر ج و ع ه و أ ن ه ا لا تحزن يزول عن الحزن لكن قوله ولتعلم أ ن نواه الله حق فان هذه ا ل ع ل ة قد سبقت ل أ ن ه ا منذ أ ن أ ل ق ت ه في اليمن وقد علمت لان وعد الله حق ولولا علمها ويقينها ب أ ن ه ع د ا ل ل حق ما القته فيكون هنا المراد بالعلم علم اليقين ولا عين اليقين, عين اليقين او حق اليقين ان ش ي ت علمها ب ا ل أ و ل علم عن الشيء خبرا وعلمها الثاني علم عن الشيء وقوع وفرق بين علم الانسان بالشيء خبرا وبين علمه به وقوع ولهذا قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم رب ارني كيف تحي الموتى قالها ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الخبر ك ا ل م ع ا ي ن ة ف ا ل ح ا س ل ان قوله ولتعلم يعني علم الشيء بعد وقوعه و أ م ا علمه به خ ط أ علمه ا به خ ط أ فقد تقدم ولولا أ ن ه واثقه ب ا ل أ و ل ما فعل وقول ه ولتعلم أ ن وعد الله حق وعد ذكروا أ ن ه أ ن الوعد هو الوعد بما يسر والوعيد بما يحزن يعني الوعد بالخير والوعيد بالشر ثلاث و أ ن الشر من أ و ع د والخير من وعد فقال و ا أ و ع د ه أ ي بالشر ووعده بالخير م و ف ي الحزن هنا لاجل أنه ان نبين ان القرد كامل ل أ ن ه قد تقر عينه مع شيء من الحزن لا لا طيب الوعد م ع ن ا هو مش الاخطاء أ و يتعلق بما يصف والوعيد بما يصف فهل الوعد هو الحق دون الوعيد أ و كلامه الوعيد قد يتخلف هو حق الوعيد <تصفيق> حق والوعد حق ل أ ن ن ا لو قلنا ان الوعيد ليس بحق لكن ا ز م أن ي و في خبر الله كذب. وهذا غير ممكن. لكن الوعيد ل ه كذب ه ذ ا قد لا ينفذ تفضلا من الله عز وجل لانه حقه الوعيد حق الله والله تبارك وتعالى قد تجاوز عنه ق ل اما أ الوعد ف إ ن ه حق لمن للموعود ولهذا لا يمكن أن يتخلق قال الشاعر و إ ن ي و إ ن أ و ع د ت ه أ و وعدته لمخلف ايعادي ومنجز ا ل موعدي لان الوعد حق للموعود والوعيد حق للوعد اضرب لكم مثلا إ ذ ا قلت لهذا الرجل إ ن فعلت كذا أ ع ط ي ت ك م ا ئ ة دينار هذا ما هو؟ و ع ح د ولوالدي عبدالله الشمسان ل أ ن ه ل أ ن ه في الخير فقلت ي راجل نعم هذا فعل ما قلت يجب عليناه فيه ل أ ن الحق له لكن قلت لوالدي مثلا إ ن فعلت كذا حبست ان ف ع ت ف ل حبستك ثم فعله ولكني عفوت عنه هذا جائز ويكون فضلا يكون ف ض لا لا سيما إ ذ ا عفى عنه مع القدره ة قال ل فعلا فإن الله كان عفوا قدير. أما العفو مع الله العكس تبدوا خيرا تاكم كان أما إن تقوه قدير مدحو أو أو أسوء الحاصل إ ن وعد الله ووعيد كلاهما حق لكن وعده لما كان حقا للموعود صار لا بد من وقوعه ووعيده لما كان حقا له ان شاء عفا تكرما وتفضلا حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى نعم هذا صحيح م ط ل ق عليه وعده م ا لانه في مقابله مع قبله بهذا صار م ش ا ك ر له او إ ن ه يطلق عليه أ ح ي ا ن ا قال ولتعلم أ ن وعد الله حق حق هنا بمعنى ثابت و أ ظ ن أ ن ن ا قلنا ان الحق في كذا له معنى هل من اين من اين من الصدق, الصدق. الصدق. إ ن الحق اذا تعلق ب ا ل أ خ ب ا ر ف م ن ا ه الصدق وفي ا ل أ ح ك ا م معناه العدل وعلى هذا ف ي ق و ل هنا بمعنى الصدق و ل ف ع لنا أ ن وعد الله حق أ ي صدق ولا يمكن أ ن يتخلف ل أ ن تخلف الوعد جماعة فالرواد اما ان يكون عن كذب الواعد أ و عن عجزه عن تنفيذه وكلا ل أ م ر ي ن في حق الله مستحيل فلا كذب في قوله ولا عجز في فعله ولهذا إن عباد الله سبحانه وتعالى يختمون الدعاء بقولهم إ ن ك لا تكلف النعاس نعم قال ولتعلمنا ولكن أ ك ث ر ه م أ ي الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا ب أ ن هذه أ خ ت ه م المؤلف حصل ا ل آ ي ة و ا ل ح ق ي ق ة من الايه ع ا م ة ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون أ ي ليس عندهم علم ينفعه م بوعد الله كانت العلم هنا اما ل ل ج ه د إ م ا لاثبات الجهل أ و لنفي العلم النافع أ ك ث ر الناس لا يعلمون بهذا لا يعلمون ب أ ن وعد الله حق ايها اكثر ماي الناس أ ق و ل أ ك ث ر الناس لا يعلمون أ ن وعد الله حق إ م ا لجهلهم و إ م ا لعدم انتفاعهم بهذا العلم و نفي الشيء ل ن ف ذ الانتفاع به ثابت في ا ل ق ر آ ن لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون و د ا ئ م ن ه في الله سبحانه وتعالى العقل عن الناس أ و السمع الناس ما ش ت ر و ل أ د م انتفاعهم بذلك ف أ ك ث ر الناس لا يعلمون ان نؤلف خص هذه ب ق ص ة موسى و ا ل آ ي ة عامه أ ك ث ر الناس لا يعلمون أ ن وعد الله حق أ ق و ه إ م ا للجهل بذلك لكونهم لا يعرفون من أ س م ا ء الله وصفاته ما هو اللائق به و إ م ا لكونهم لا ينتفعون بهذا العلم <تصفيق> الذين لا يحرصون على فعل الخير أ و على تجنب الشر في ا ل ح ق ي ق ة هم كالجاهلين ب أ ن وعد الله حق إ ذ أ ن ا ل ط ب ي ع ة ا ل ب ش ر ي ة والعقل يقتضيان أ ن ك ما دمت مؤمنا بهذا الشيء سواء كان وعدا وعيدا ا أو فلا بد أ ن تسعى له بمقتضى إ ي م ا ن ك إ ذ ا كنت تعلم أ ن ا ل إ ن س ا ن سيموت و أ ن المؤمن إ ذ ا مات سيجد الخير ويكون في ا ل ج ن ة وينجو من النار هذا ولا لا حق حق لكنني ا ل ما يسعى للجنه وينهلك بصاعه للدنيا ا ل ف ا ن ي ة هل هذا في ا ل ح ق ي ق ة عالم ب أ ن ن ط ل ت ا ل حق أ و منتفع بعلمه م ن ت ف ع به م ن ت ف ع بعلمه لو م ن ت ف ع به ما فوت هذه ا ل ف ر ص ة ا ل ع ظ ي م ة طيب انسان يعرف أ ن ا ل م ع ص ي ا ل سبب لدخول النار يعرف هذا ويعرف أ ن وعد الله حق لكن مع ذلك يتجرا على المعاصي نقول إ ن علمه هنا ناقص إ ذ لو آ م ن بذلك حقا لكان يتجنب هذا الشيء فصدق معنى قوله تعالى ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون حل المالك رحمه الله ا ل آ ي ة هذه يقول لا يعلمون بهذا الوعد يعني بما وعد الله أ م ه من غ د ه اليها ولا ب أ ن هذه أ خ ت ه وعلى هذا ف ي ك و ن الضمير في أ ك ث ر ه م ي قال على آل فرعون وهذه ف ن ك ت عندها إ ل ى أ ن ف ط م ت و أ ج ر ي عليها أ ج ر ت ه ا لكل يوم دماء أ م ا كونه بقي عندها إلى ف ط م ت ه ا ل و ا ض ح ل أ ن ه مدان م ه محتاج ل ل ر ض ع فسوف يطلع ع ن د ه و أ م ا أ ج ر ي عليها وشافها ف هذا أ ي ض ا صحيح فانه يجوز لها أ ج ر ة وصار و ا ي س ل م و ا إ ل ي ه ا بالهدايا وفرحه يكلمني ل أ ن ه ا ك ا ف ل ة هذا الطفل الذي قالوا انه قرات عين واسعين ف ع ن ا او نتخذه ولدا ولهذا ح و ي عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال في الذي يحسن الصنعه ويتخذ عليها أ ج ر ا أ ن ه ك أ م موسى ترضع ولدها و ت أ خ ذ عليه أ ج ر ا وهذا من آ ي ا ت الله يجيها ولد ه و ت ر ض ع ه وتكرم عليه ما ظنكم لو لم تفعل هكذا ولا تلقيه باليم ولا تقطه على فرعون كانت ب ق ى خ ا ئ ف ة و ج ل ة ولا يحصل لها اجره ولا إ ك ر ا م ولا إ ع ز ا ز من هؤلاء الطغاه قال و أ م ا قوله لكل يوم دينار فهذا غير مسلم ل أ ن طريقنا في مثل هذه ا ل أ م و ر أ ن نقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقبول وما لم ي ف ب د من أ خ ب ا ر بني إ س ر ا ئ ي ل إ ن ن ا نتوقف به ولا ينبغي أ ن نجزم به هذا الجزم ء ن ع نحدث به ولكننا ما نجزم به ت ق و ل لكل يوم دينار شفعه بعد ج ا ب إ ش ك ا د و أ خ ذ ت ه ا ل أ ن ه ا مال حرفي سبحان ذهاب بعض الله العلماء وهل رعضي أ خ ذ ت ه ا ل أ ن ه م ا ل حربي أ و أ خ ذ ت ه ا ل أ ن ه ا ج ر ة على إ ا ر ا ئ ه ا أ ج ر ة ما في أ ش ك ا ل ه ا أ ن ما كونت تاخذ ا ج ر ة ل أ ن ه م ا ل حربي فهذا لا وجه له ليس له وجه لا يقال مثلا إ ن أ م موسى ل م ا ل م يقبل ثدي غيرها كان ارضاها إ ي ا ه فرضا عليها والفرد لا يجوز أ خ ذ العواذ عليك مثل أ خ ذ العواذ هنا على أ ن ه مال حربي نقول حتى ماله حربي إ ذ ا جاء ب ص ي غ ة عقد يجوز أ خ ذ ه ل ل ا لا لا ما يجوز إ ن م ا ت أ خ ذ ه بمقتضى العقد و ا ل م ع ا ق د بينك وبين ا ل ح ق ي ئ م ا ن مثل الاستئمان بل هي استئمان في الوقت فالصواب أ ن ه ا أ خ ذ ت ه ا لانها اجرت عليها على كفالته و أ ر ض ا ئ ه مخالفه لو لم ت أ خ ذ ف ك ا ن في ذلك بلا فعلم انها ق ر ي ب ة له أ و ما اشبه ذلك فهي أ خ ذ ت ه ا لأن لانهم هم يعتقدون أ ن ه ا ليست أ م ة ويعتقدون أ ن هذا ا ل ق ه ل سوف يقول له يجوز يجوز باطلا ل أ ج ل ك ف ا ر ت ه ا ب ا ل ن س ب ة له يقول المؤلف و ف أ ت ت ب ي فرعون فتربى عنده كما قال الله تعالى ح ك ا ي ع ن ه في سوره ا ل ش ع ر ا ل م نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك س ل ي ن فربى عند ف ي ا ل ع و ن في بيت الملك وكان يركب كما راكب الملوك ويلبس لباس الملوك ف ب د ل من انه لو كان عند أ م ه ما حصل له ذ ا الشيء بلا شك أ م ا ا ل آ ن ف أ ص ب ح معززا مكرما وذلك من تسخير الله سبحانه وتعالى لهم نعم و ن هذا كله يتردد عليه تردد عليه لا لا لانه امي لانه عندما ن تردد ع ن فرعون ولكن يجي لا أ م أمي ه لأنه يقول هذه ل ر امي ض لانه أ ر ن و يجي هذه امي الرضاة ا ع ل من الحبيب ما الرباط ي ي يعبد ع أنه ا ل ت غ ي ر ل أ ن ه لما ك ف ر ت ه و خ ب ر فانه سيكون في حراره دائم دائم دائما ي أ ت ي إ ل ي ه ا بالضروره تتعلم لا تعلم وتخشى عما يخشى ف عما دام الرجل يخشى على نفسه منها او من اهل فرعون ي ح ت ل و منها سمته بذلك أ و من ا ل فرعون ل أ ن حتى اهل فرعون يشدريهم من ما سمته اللهم نعم اللهم إ ل ا أ ن يكون مثلا ً هذا من إ ك ر ا م الله له حيث سماه بما سمى فيه امه يقول أ ل م ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فبقي الرجل عند الملك مكرما معززا ولما بلغ أ ش د ه وهو ثلاثون س ن ة أ و ثلاث و او وثلاث كيف عندكم قيل إ ن ه ثلاث ث ل وثلاثون س ن ة وقيل ث ل ا ث و سنه وقيل قريبا من أ ر ب ع ي ن وذلك أ ن الله يقول حتى إ ذ ا بلغ اشده وبلغ أ ر ب ع ي ن سنه فدل هذا على أن قال بلغ اشده وبلغ أ ر ب ع ي ن سنتان على أ ن ه يحتمل أ ن ب ل غ ا ل أ ش د معناه كمال العقل ولا ينافي أ ن يكون كمال العقل عند تمام ا ل أ ر ب ع ي ن ويقول واستوى أ ي بلغ أ ر ب ع ي ن سنه ة لا استوى بمعنى ك والاستواء في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بمعنى الكمال و م ن ه قولهم استواء ا ل ث م ر ة أي ك ا م ل ه وهو في كل موضع ب ح ص ن ه ولكنه إ ذ ا ادي ب إ ل ى فهو بمعنى القصد و إ ذ ا ادي ب على فهو بمعنى、استقرار. العلو والاستقرار ل أ ن ذلك هو الكمال واستواء اتيناه حكما حكمةً وعلما فقها في الدين قبل أ ن يبعث نبيا اتيناه بمعنى اعطيناه وهذا ا ل إ ي ت ا ء كوني ولا شرعي م ع كوني لانه موضوع وحي لكن ا ل ا ت ا ن يكون كونيا ويكون شرعيا إ ن كان م ت ع ل ق ا ب ا ل ق ر ا ء و القدر فهو ك و ن ي و إ ن كان م ت ع ل ق ا بالشر ع فهو ولو أنهم ما آتاهم شرعي و ل و أ ن ه من ر ع ا ه م الله و ر س و ل ه و ق ا ب و ا حسن الله ه ذ ا ا لتيان ا شرعي ي ع ن ي ت ع ل ق ب ا ل ش ر ع و ا ل ق ص ر و هنا اعتنى حفظ عمل ل ه ذ ا كوني ع ن ي ن ت ع ل ق بالخضاء واتوهم ل ن م ا ر الله الذي آ ت ا ك م شرعي لكن الذي آ ت ا ك م قدرا الذي قدره لكم ف ل ت ا ن و ا إ ذ ا ن يكون شرعيا ويكون ف و ن ي ا بحسب متعلقه وقوم ا لف حكما فسره ب ح ك م ة يقال علما اي فقها لماذا فسر الحكم بالحكمه لان العلم هو علم الاحكام فاذا فسرنا الحكم بانه الحكم اللي هو مقترح طب الشرع صار فيه نوع من التكرار لانه العلم ولكنه يجوز ان نقول اتيناه حكما اي علما بالاحكام الشرعيه وعلما ب ا ل أ خ ط ا ء و ا ل أ س ر ا ر نعم وحين ع ل م ا ي ك و ن في هذا التكرار ولا نلجا إ ل ى تفسير الحكم ب ا ل ح ك م ة ل أ ن ه معروف أ ن الحكم غير الحكمه والحكم هو مقتضى خطاب الشرع ا ل م ت ع د ق في ق ا ل المكلفين و ا ل ح ك م ة هي عله ذلك الحكم وقوله لما بلغ آ ت ي ن ا ه لما و ش ر ب ة ش ر ط ي ة شرطية لا شرطيه هنا لأنها بدليل أ ن ه ج ا ء ل ه ا في علم وجواه ولما بلغ شده و ا س ت و ى آ ت ي ن ا ه فهي إ ذ ن ش ر ط ي ة وهي ترد في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ش ر ط ي ة كما هنا وترد بمعنى إ ل الا ترد بمعنى إ مثل قوله تعالى من كل نفس لما عليها حافظ أ ي إ ل ا عليها حافظ وترد ض ر ف ا نعم جئتك لما عرفت أ ن ك مستيقظ حين عرفت والذي يعين هذه المعاني هو السياق ولما بلغ شده اتيناه حكما وعلما قال الله تعالى وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين ل أ ن ف س ه م قوله كما جزيناه يفيد أ ن ا ل إ ش ا ر ة هنا إ ل ى هذا ا ل إ ع ط ا ء الذي أ ع ط ا ه الله يعني ومثل ذلك والكاف هنا وهي ك ث ي ر ة من القران نوردها ب أ ن ه ا مفعول مطلق بمعنى مثل أ ي مثل ذلك الجزاء نفس المحسنين إ ذ ا كانت مفعولا مطلقا بمعنى مثل فهي اسم فهي اسم قال ابن مالك شبه بكاف وقد ب ه ا ل ل ت ي يعنى وزائدا لتوكيد الورد وستعني ل س م ا وكذا م ن وعلى من أ ج ل ذلك ا ع ي ه م من دخل و ذ ا ع ن و ع ل من أجل ل ذا ع ي ه م من دخل فالكاف ت أ ت ي بمعنى مثل و ت ع ر ب على أ ن ه ا اسم لا حق جر وقوله تعالى نجزي أ ي ن كاف وقولها ل م ح س ن ي ن يقول ل أ ن ف س ه م سذاق المقيد المحسنين في الواقع يشمل ا ل إ ح س ا ن في ع ب ا د ة الله و ا ل إ ح س ا ن إ ل ى عباد الله الدليل على هذا أ ن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ح س ا ن فقال أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك هذا ا ل إ ح س ا ن هذا إ ح س ا ن في ايش وفي ع ب ا د ة الله تعبد الله ك أ ن ك تراه وهذه عباده الطلب ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك وهذه ا ل ع ب ا د ة ا ل ح ر ب والخوف ولا شك أ ن العابد بالمعنى ا ل أ و ل أ ك م ل من العابد من ع ى الثاني ل أ ن العابد ا ل أ و ل م ر ت ب ة ه عليا ي عبد الله ك أ ن ه يراه فهو ي ق ص د الله عز وجل و ل ه شوف كبير إ ل ى ربس انا تعالى ا ا ل ثاني ف إ ن ه ي عبد الله ك أ ن ا ل ل ه يراه فهو خ ا ئ ط من ربطه و ع ب ا د ر هرب و ا ل أ و ل ع ب ا د ة طلب طيب الاحسان بالنسبه الى, إلى الخلق وش نفسره به <تصفيق> لا ناك الاراده ماتت لو ا ر ا د م ا م ك ف ع ل م ق ا ل انها بذل الندى وكف الاذى ب ل ل ا ن د وكف الادى هذا الاحسان للناس الندى بمعنى العطاء يكف ا ل أ ذ ى واضح ف ا ل إ ح س ا ن إ ذ ن له شقان بذل الندى سواء كان ذلك يتعلق بالمال أ و بالجاه أ و بالبدل يكف الاذى القولي والفعل وقد يتخلف أ ح د ه م ا ويكون إ ن س ا ن محسن من وجه غير, غير محسن من وجه ويكون مسيئا إ ذ ا تخلف كف ا ل أ ذ ى ويكون مسيئا إ ذ ا تخلف كف الاذى و ي ك و ر العلم كالعطف ك ي ا ل ع ط قلنا يشمل المال والبدن والجهل وتعليم العلم من ح الاحسان ن ا ب د ن البدن هو النصير النصير لانه ينصح بادر ة عن أنا أرى أنها أرى ا لك ع ب ا ما ر ة من أحسن ي و ن يبدل ا ل ن د و ك ف ا ل أ ذ ما ت ؤ ذ يكون ف ت مسيئك تؤذيهم مسيئك تحرمهم أحسن خيرك فلا يكون فيك فتكون لا ولا فلا لم تبدل ما إذا الندى أحسن طيب و ل ه المحسنين إذن المحسنين في ع ب ا د ة الله و إ ل ى عباد الله يشمل هذا وهذا ف أ م ا ا ل إ ح س ا ن في ع ب ا د ة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أ ن تعبد الله كانك تراه ف إ ن لم تكن تراه فانه يراك فإن و أ م ا ا ل إ ح س ا ن إ ل ى عباد الله فهو كف、الأدى. فهو بذل النداء وكف الاذى ودخل ا ل م د ي ن ة ودخل ا ل م د ي ن ة ب بعد. ع د بعد ب ل و ل ا ل أ ب ب ل و ل ه ش د ب د و ل ا د ل ا ب د ل و ا د ل ا ب ل و ل ا ش ل ا ب ل و ل ه ا ش ا ب ل أ ل ا ل أ ب د ل و ل ه ا ت ق د م ذ ك ر ه ا ف ه و م ت ق د م و ل و ع ه ا و ع م ل و ا ه ذ ا ا ل أ ص ل م ا ت ق د م ذ ك ر ا ب ه ا ب و ل ه ا د خ و ل ه ا د خ و ل ا ب د خ و ل ه ا ب د خ ا ب د خ ل و ا خ ل و ل ا ب و ل ه ا ب ل و ل ه ا ل ه ا إ ن كان في ا ل أ ح ك ا م ولهذا أ ق ب ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على الصفا فقال إ ن الصفا و ا ل م ر و ت م ي شعائر الله أ ب د أ بما ب د أ الله به وقال ا ل ع ل م ا ء إ ن الفقراء اشد ح ا ج ة من المساكين ل أ ن الله ب د أ بهم في قوله إ ن م ا ل ص د ق ا ت للفقراء والمساكين فهنا نقول لما ذكر ل لع... م ا ذل ع ش د والصلاه مفتوح ودخل علمنا أ ن دخولها ا ل م د ي ن ة بعد أ ن بلغ أ ش د ه وقولها ا ل م د ي ن ة م د ي ن ة ف ي ا ل ع و ن وهي منهج م ك و ن الموت وبعد أ ن غاب عنه م د مدة ف ع ي ي ن ا ل م د ي ن ة ب أ ن ه ا م د ي ن ة فرعون في نفس من هذا الشيء ل أ ن الرجل التربى من عند, من؟ عند فرعون في نفس مدينته وفي نفس مكانه اللهم إ ل ا أ ن يقال إ ن فرعون كان في مصر و أ ن منف هذه بلد خارج عن ا ل ق ا ع د ة لقصبة البلد و أ ن ه خرج من يوم إ ن الايام ف د خ ل ه و ا ل أ ح س ن في هذا في مثل هذا المقام إ ذ ا لم ترد عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل أ ح س ن نقول م د ي ن ة من مدن مصر مدينة من مدن مصر ويسكنها أ ق ب ا ط و إ س ر ا ئ ي ل ي و ن بدايه ا ل ق ص ر دخل ا ل م د ي ن ة على حين غ ف ل ة من أ ه ل ه ا وقتل ا قيمه ل و قول على حين غ ف ل ة من أ ه ل ه ا بابلونا ما يقول ا ل مراد على حين غ ف ل ة زمن ا يعني أ ن ه م في زمن ي غ ف ط ا ل ن ا س في ه ب ع ض ه م ي قول على حين غ ف ل ة من أ ه ل ه ا أ ي كلام ا ب ن ع ن ى أ ن ه م نسوا فرعون ان نسوا موسى وقال ص ت ه و ط الزمن فدخل على دون غ ف ل ة من التحدث في هذا ا ل أ م ر ولكن من ا ه ا ل أ و ل أ ظ ه ر أ ن ه دخلها في وقت أ ه ل ه ا غافلون هل يتعين أن يكون وقت ان ل ل ل ق ي ي و ة لا ت ع يكون وقت القيلوله مثل في, الليل يكون في المغرب فالله أعلم إنما في وقت أهل الولد غافلون فيها رجلين يقتتلان إنما فيها في فوجد وقت هذا من شيعته أ ي إ س ر ا ئ ي ل ي وهذا من عدوه أ ي قبقي وجد فيها ر ج ل ي ن رجلين يقتتلان الاقتتال بمعنى ا ل م ن ا ز ع و ا ل م خ ا ص ن ه و ا ل م ض ا ر ب ة أ ي ض ا وليس المراد فيما يبدو انهما يريدان أ ن يقتل بعضهما بعضا لكن هذا من ش ي ع ة ي ش ي ع ة الرجل من اتباعه قال الله تعالى و إ ن م ن شيعته ل إ ب ر ا ه ي م وقيل إ ن الشيعه من يناصرك فهو ش ي ع ة لك سواء كان متبعا لك أ و غير متبع وعلى كل حال فهنا ا ل م ر ا ج بالشيعه ة يعني ن أ من قبيلة ولهذا قال المؤلف أ ي إ س ر ا ئ ي ل ي و ن وهذا من عدوه من عدو موسى من الفرعون وهن ا ل أ ق ض ا ء إ ي ش أ ي ح ب ي يسخر إ س ر ا ئ ي ل ي ا ليحمل حطبا إ ل ى مصطفى فرعون لا اعجبني من يقول هذا على كل هذا قتلان ك ع ا د ة الناس ا ل أ ع د ا ء ا ل أ ع د ا ء يقاسم بعضهم بعضا دائما ويقاتل بعضهم بعضا وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره ب أ ن هذا يدل على ق و ة شعب بني اسرائيل قوة شعب بني إ بعد أن ك ان و ا أذلة أن بعد كانوا أ د ل ة يقتلوا ابناءهم و ي س ت ح ي ن نسائهم أ ص ب ح و ا ا ل آ ن يجعلون أ ن ف س ه م أ ن د ا د ا لمن ل ا ر فرعون ا ل أ خ و ا ق ل أ ن ه م يعرفون أن موسى منه م و أ ن موسى في م ن ز ل ة ع ظ ي م ة عند فرعون فهم استقوى قبورهم بهذا الشيء وهذا واضح سوف يقوون بهذا الشيء ويرون أ ن ف س ه م أ ن د ا د ا ل آ ل فرعون أ م ا أ ن ه يريد أ ن يسخره ل ا ح م ل ا ل ح ط ب إ ل ى المطبخ فهذا ماء مطاوع و م ه ذ ا ج الى دليل بين وراء دليل في المسجد حملها ل م و ق ف على قوله ودخل المدينه ة ع ل حين رجل منه فتلان يعني يتخاصمان ويتنازعان وربما يقصد بينهما ضرب